الجواب أن هذا ظاهر ما تقدم من الأحاديث يقتضي كونه قبل الصراط، لأنه يزاد عنه أقوام، يقال عنهم إنهم لم يزالوا يرتدون على أدبار على أدبارهم وأعقابهم منذ فارقته منذ فارقتهم، فإن كان هؤلاء كفارا، فالكافر لا يجاوز الصراط. بل يكب على وجهه في النار قبل ان يجاوزه وقيل إن الصراط طريق ومعبر إلى الجنة فهو إنما ينصب للمؤمنين والعصاة والفساق والظلمة تخطفهم عليه الكلاليب فمنهم المخدوش المسلم ومنهم من يأخذ الكلوب فيهوي في النار على وجهه وإن كان المشار إليهم بالردة عصاة من المسلمين فيبعد حجبهم عن الحوض لا سيما وعليهم سيم الوضوء وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرفكم غرا محجلين من آثار الوضوء ثم من جاوز الصراط لا يكون إلا ناجيا مسلما فمثل أو مسلما فمثل هذا لا يحجب عن الحوض فالأشبه والله أعلم أن الحوض قبل الصراط فأما الحديث الذي قال الإمام أحمد حدثنا يونس قال حدثنا حرب بن ميمون عن النضر بن أنس أن أنس رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة قال أنا فاعل قال فأين أطلبك يوم القيامة يا نبي الله؟ قال اطلبني أول ما تطلبني على الصراط قلت فإن لم ألقك على الصراط قال فأنا عند الميزان قال قلت فإن لم ألقك عند الميزان قال فأنا عند الحوض لا أخطئ هذه الثلاثة مواطن يوم القيامة ورواه الترمذي من حديث بدل بن المحبر وابن ماجه في تفسيره من حديث عبد الصمد كلاهما عن حرب بن ميمون أبي الخطاب الأنصاري البصري من الرجال مسلم وقد وثقه علي بن المديني وعمر بن علي الفلاس وفرق بينه وبين حرب بن ميمون أبي عبد الرحمن العبدي البصري أيضا صاحب الأغنية وضعفا هذا وأما البخاري فجعلهما واحدا وحكي عن سليمان بن حرب أنه قال كان هذا أكذب الخلق وأنكر الدار قطني على البخاري ومسلم في جعلهما هذين واحدا وقال شيخنا المزي جمعهما غير واحد وفرق بينهما غير واحد وهو الصحيح إن شاء الله تعالى قلت وقد حررت هذا في التكميل بما فيه كفاية وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه والمقصود أن ظاهر هذا الحديث يقتضي أن الحوض بعد الصراط وكذلك الميزان أيضا وهذا لا أعلم به قائلا اللهم إلا أن يكون المراد به حوضا آخر يكون بعد قطع الصراط كما جاء في بعض الأحاديث ويكون ذلك حوضا ثانيا لا يذاد عنه أحد والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب فصل وإذا كان الظاهر كونه قبل الصراط فهل يكون ذلك قبل وضع الكرسي لفصل القضاء أو بعد ذلك هذا مما يحتمل كل من الأمرين ولم ار في ذلك شيئا فاصلا فالله أعلم أي ذلك يكون؟ وقال القرطبي في التذكره واختلف في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر؟ فقيل الميزان قبل وقيل الحوض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 قال القرطبي هو كما قال ثم أورد حديث منع المرتدين على أعقابهم عن الحوض ثم قال وهذا الحديث مع صحته أدل دليل على أن الحوض يكون في الموقف قبل الصراط لأن الصراط من جاز عليه سلم كما سيأتي قلت وهذا التوجيه قد أسلفناه ولله الحمد قال القرطبي وقد ظن بعض الناس أن في تحديد الحوض تارة بجرباء وأذرح وتارة كما بين الكعبة إلى كذا وتارة بغير ذلك اضطرابا قال وليس الأمر كذلك فإنه صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه به مرات متعددة فخاطب في كل مرة لكل قوم بما يعرفون من الأماكن وقد جاء في الصحيح تحديده بشهر في شهر قال ولا يخطر ببالك أنه في هذه الأرض بل في الأرض المبدلة وهي أرض بيضاء كالفضة لم يصفك فيها دم ولم يظلم على ظهرها أحد قط تطهر لنزول الجبار جل جلاله لفصل القضاء قال وقد روي أن على كل زاويه من زوايا الحوض واحد من الخلفاء الأربعة فعلى الركن الأول أبو بكر وعلى الثاني عمر وعلى الثالث عثمان وعلى الرابع علي رضي الله عنهم قلت وقد رويناه في الغيلانيات ولا يصح إسناده لضعف بعض رجاله والله أعلم بالصواب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله صحابته والتابعين لهم بإحسان ليوم الدين وبعد هذه الأمور التي ذكر واللي سيذكر كلها من أمور الغيب لا دخل القياس فيها والنظر العقلي وإنما تتوقف على النصوص التي يأتي بها الوحي من الله جل وعلا معلومنا أن أمور الآخرة لا تقاس على أمور الدنيا المعهودة لنا فإنها تختلف عن ذلك وكون مثلا الناس يقولون عطاش إذا خرجوا من قبولهم هذا ليس مبررا لأن يكون الحوض قبل لأن الشدائد تتوالى عليهم وهذه أمور تواترت بها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أن القرآن فيه من الآيات البينات في الآخرة والحساب والصيراط وغيرها الشيء الكثير أول ما يخرج الناس من قبورهم كما سبق أنهم يخرجون حفاة عرات غرلا كما ولدتهم ماتهم إلا على أنهم على هيئتهم يوم ماتوا لأن كل انسان له حقوق وعليه حقوق فلا بد أن يأتي كما مات حتى يكون معروفا للمطالبات ف. مطالبة في ذلك اليوم وأداء الحق لا بد منه ثم الوقوف الطويل يعني قبل بعد خروج من من القبور يقفون وقوفا طويلا جدا وتدن الشمس منهم قدر ميل ميل من المسافة أو قدر ميلين وتقف على رؤوسهم فيعرقون على حسب اعمالهم منهم كما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من يصل العرق الى كعبيه ومنهم الى ركبتيه ومنهم الى حكويه ومنهم من يلجمه الجامل وهم في موقف واحد لان هذه الامور لا تخرج عن قدرة الله جل وعلا وفي ذلك الموقف من لا خوف عليه ولا هو يحزن فلا يناله شيئا من الشدائد والكربات كما قال الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة يعني عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة إلى آخر ولايات في هذا كثيره وإنما الشدائد على أهل الذنوب والمعاصي والظلم أما الكافر فمعروف مقامه وعدوا في ذلك المقام الله جل وعلا لا يكلمهم ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم فتتبين الحقائق في اليوم ثم عند الانفراج تبدأ هذه الأمور يأتي مثلا الحوض ثم الصراط أو الميزان أو تطاير الصحف وغيرها سينتهي الأمر إلى الجنة والنار، وما ذكر أن الأرض أنها تكون نقية بيضاء، هذا لأن الأرض التي يحاسب عليها الناس لا تكون لا تكون محل للظلم والجور والاعتداء، فهذه الأرض كلها مملوءه من الظلم. فهي تغير ولا يلزم أنها تغيرها أنها هذه تذهب ويأتي غيرها ولكن كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم يوز تزال جبالها ومنخفضاتها وتمد مد الأدين حتى تتسع للناس لأن الناس منذ خلق الله ادم وكذلك الشيطان ثم يتناسلون ويموتون فالارض هذه التي تشاهد كثير منها رميم من الناس صارت ترابا وكذلك الجن فانهم يجمعون في ذلك الموقف ونزول رب العالمين للفصل هو الذي يحاسب عباده فقط لا يحاسبهم غيره وهو سريع الحساب تعالى وتقدس ولكن بعدما تجري عليهم الأمور الشديدة وبعدما يتشفع المؤمنون أو من شاء الله منهم إلى الرسل بل إلى اولي العزم فقط من الرسل حتى يأتي ربنا جل وعلا ليفصل بينهم ويريحهم من عذاب ذلك الموقف وقد سبق ذكر هذا أن هذه الشفاعة يتدافعها اولو العزم حتى تصل إلى خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم وهو الذي أخبره ربه جل وعلا أنه الشافع المشفع في هذا ثم ائتيان الله جل وعلا إلى الأرض على ما يليق بعظمته وجلاله يأتي وهو فوق عرشه لا يكون شيئا فوقه لأنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء وكل المخلوقات بالنسبة إليه صغيرة حقيره كما قال الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون المخلوقات كلها إذا شاء جعلها في يده صغيره يقبضها فلا يتصور تصورا ان الاتيان الذي اتيان الله جل وعلا كالاعتيان المعهود له الذي مثلا اذا نزل من فوق صار ذلك المنزول منه فوقه هذا لا يجوز أن يتصور فالله جل وعلا هو العلي لعل دائما وعلوه ملازم لأوصافه ولذاته صار وتقدس ثم هذه أمور لا بد أن يعيشها الإنسان ويشاهدها فلذلك ذكرت لوجوب الإيمان بها حتى يؤمن ويستعد العبد لذلك. أما كون الحوض قبل أو بعد أو هذه تفصيلية أمور تفصيليه لا يضر الجهل بها فستأتي وتشاهد ثم كون مثلا يكون المناسب الأنسب أن يكون قبل وهذا هو اللائق مناسبات وغيرها المناسبة العقلية لا تدخل في هذا وإنما هذا يتوقف على النص إذا جاء نص عن الله جل وعلا وجب الإيمان به وقدرة الله لا تحد بحد فإن الله جل وعلا يجعل الشيء الذي يعرفه العبد ما يستطيع أن يعيشه بل أن يقربه مثل النار ما أحد يستطيع أنه يقرب النار ولو مع أنها يجعل فيها أهلها لا يموتون ولا يحيون معذبون ابدا ثم إذا شاء جل وعلا جعلها غير ضاره لمن يشاء كما قال جل وعلا في وصف بعض المؤمنين في ذلك بعد نهاية الأمر وبعد ما يكون قد استقر أهل الإيمان والطاعة والثقى في الجنة وأهل الشقاء في جهنم يتساءلون عن أمورهم السابقة التي كانت في الدنيا يتذكرونها فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يعني في الدنيا يقول أئنك لمن المصدقين يعني ينهاه عن الإيمان والتصديق ثم يقول لأصحابه هل أنتم مطلعون طلعون في أين طلعون في النار يعني وهو في الجنة في أعلى اللين فاطلع فرآه في سواء الجحيم يعني في وسطها فصار يخاطبه يقول تالله إن كت لتغوين ولولا نعمه ربي لكنت من المحضرين هذا في اعلى الليين وهذا في اسفل سافلين فيخاطب يذهب الي ويخاطب ويكلم ويكلم هذا فقدرة الله جل وعلا لا يجوز ان نقول المناسب عندكم في كذا وان يكون كذا إذا شاء اجعله حيث يشاء وإنما الواجب علينا أن نؤمن بالنص بالنصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عين المكان نعم وجب الإيمان به أما إذا لم يعين فمعنى ذلك أننا لا نحتاج إليه إذ لو كان كنا نحتاج إليه لعين لعين لنا وذكر والأمر سواء قبل أو بعد لا بد من وقوعه ولا بد من الإيمان به هذا وغيره من الأمور التي قد مثلا بعض الناس لا يستسيق عقله ولا تدخل في فكره وإنما يستسيقها عقل المؤمن الذي آمن وعلم أن أن الله على كل شيء قدير وأنه يفعل ما يشاء فصل مجيء الرب سبحانه وتعالى كما يشاء يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه ذكر في حديث الصور المتقدم أنه إذا ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم فشفع عند الله ليفصل بين العباد فيقول الرب تعالى أنا آتيكم فأقضي بينكم ثم يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقف مع الناس في مقامه الأول فحينئذ تنشبه هنا الذهاب والمجي هذا وال في مكان, مكان معين جاء أنه يذهب إلى تحت العرش ويكون العرش في ذلك الوقت يعني يعلم أينه وما معلوم من العرش أنه كل الخلق تحته ولا يخرج عنه أحد لأنه أكبر المخلوقات على الإطلاق وهو محيط بالسماء كلها فأينما ذهب وتحت تحت العرش فعلى ذا يعني أنه يذهب إلى مكان معين وقد جاء في حديث الصورة المتقدم الذي يشير إليه أنه سمي الفحص ويذهب إلى مكان يقال له الفحص فأسجد لرب جل وعلا فيدعني ما شاء أن يدعني ويفتح علي من المحامد والثناء ما لا يحضرني الآن وهذه المحامد والثناء كلها من صفات الله جل وعلا وأسماء التي إذا أثني بها عليه يرضى جل وعلا فلهذا يفتح عليه في ذلك وكل ذلك بمشيئته وبفضله تعالى وتقدس والأمر كله له تعالى وتقدس والمقصود أن ربنا جل وعلا أصف بالمجي والنزول وكونه جل وعلا يفعل ما يشاء هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وهم لا ينظرون وجاء ربك والملك صفا صفا فهو يجي إلى الارض حقيقة ولكن مجيئه ونزوله واتيانه مثل ما مضى يأتي وهو فوق كل شيء وهو على عرشه تعالى وتقدس ولا يجوز أن يتصور الإنسان غير هذا لأن هذا هو الذي يليق بعظمته وجلاله ولا يجوز أن يكون يتصور ان النزول كان نزول المخلوق تعالى وتقدس، ولهذا لما تصور بعض الناس وأقصد بعض الناس الباحثين الذين عندهم علم علماء صوروا هذا أنكروا بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إذا بقي من الليل ثلثة الأخير ينزل إلى سماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فيغفر له هل من ثائب فيتاب عليه هل من سائل فيعطى إلى أن يطلع الفجر قالوا هذا غير معقول. ليه غير معقول غير معقول لهم لأنهم يقيسونه على افعالهم اذا لو مثلا قلنا بهذا لزم أن يكون نازلا 24 ساعه لانه كل انتهى ثلث الليل من هذا المكان بدا ثلث الليل الاخر في المكان الذي غربه وهكذا حتى تدور على الأرض كلها فيبقى هكذا يعني جعل نزول الله كنزول الاجسام المعهودة المعهوده لهم ثم بنوا عليه إنكار احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وغاب عنهم أن الله أكبر من كل شيء وأنه جل وعلا يستمع لخلقه الذين هم ملأ السماوات كلها وملأ العرض في آن واحد ولا يشغله سماع هذا عن سماع هذا فهو وكذلك محاسبته جل وعلا حينما يحاسبهم محاسبهم كل واحد يظن أنه يحاسب وحده والله يحاسب الجميع تعالى وتقدس فأفعال الله لا يجوز أن نقيسها, نقيسها على أفعالنا المعهوده وإلا لزم من ذلك أمور كفرية بهذا كما وقع فيها هؤلاء ونحوهم فنحن نؤمن بما قاله ربنا جل وعلا وبما قاله الرسول ولكن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 وهم قدر أهل الأرض من الجن والإنس فيحيطون بهم دائرة ثم تنشق السماء الثانية فتنزل ملائكتها وهم قدر الجن والإنس وقدر ملائكة السماء الدنيا فيحيطون بمن هناك من الملائكة والجن والإنس دائرة ثم كذلك أهل السماء الثالثة والرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة فكل أهل سماء يحيطون بمن قبلهم دائرة ثم تنزل الملائكة الكروبيون وحملة العرش ومن حولهم من المقربين ولهم زجل بالتسبيح والتقديس والتعظيم يقولون سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت ثم يأتيهم الله لفصل القضاء قال أبو, أبو بكر بن أبي الدنيا في الأهوال حدثنا حمزة بن العباس معنى هذا أن الأرض تكون واسعة جدا لكيف تتسع إلى هذه المخلوقات كلها من الملائكة ومن غيرها لا بد أنها يزاد فيها زيادات كثيرة يعني مضاعفة ليس الموجود منها له نسبة إلى الزيادة وذلك أن السماء الدنيا محيطة بالأرض من جميع الجهات والارض في وسطها كأنها بيضة، ثم السماء الثانية محيطة بالسماء الدنيا كذلك، وهكذا في كل سماء فوق الأخرى تكون محيطة بالتي تحتها، وتكون أوسع وسكانها أكثر، لأنه كما مر معنا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم. إنه ليس موضعا في السماء قدر قدمين إلا وملك قائم أو ساجد أو راكع السماوات مملوءه من عباد الله الذين يعبدونه الليل والنهار لا يفترون أما الأرض فهي محل الكفر ومحل المخالفات وأهلها هم أهل النار أكثرهم في النار، لأنهم عاصوا رب العالمين، وكل هذه الأمور التي ذكرت لأجل هؤلاء حتى يتبين لهم ظلالهم المتناهي، ثم في النهاية يغلق عليهم جهنم بعمد مؤصدة. يعني تنكيلا لهم وإلا ما يمكن أحد يخرج منها إلا إذا أراد الله جل وعلا ومن دخلها لا يخرج منها ولكن نكالا لهم أنهم لها أبواب فالأبواب توصد يعني تغلق ثم يكون عليها عمد من حديد ممدده لو اجتمع أهل الأرض ما أقلوا واحدا منها كل ذلك تنكيلا تنكيلا لهم فيكون عذابا نفسي وعذابا بدني لأن الشر كله يجمع في جهنم كل الشر يجمع في جهنم أكالا لاهلها والمقصود إن ابن آدم خلق لأمر عظيم وهو غافل عن هذا وسوف يعيشه ويشاهده وإنما إذا كشف عنه الغطاء وهذا قريب ليس بعيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخة الصور ذلك يوم الوعيد وبعد ذلك يقال لجهنم وهي يلقى فيها هل امتلأتي فتقول هل من مزيد هذا الصواب انها تطلب الزيادة هل من مزيد لكبرها وعظمها حتى ينتهي الذين هم أهلها من الجن والإنس وهي تطلب الزيادة فيضع عليها رب العزة والجلال رجله فينزوي بعضها إلى بعض وتتلاقى وتتضايق على من فيها وتقول قط قط يعني انتلات ليس فيها متسع لما فيه لان الله لا يظلم احدا تعالى وتقدس بخلاف الجنه فان الجنه فوق السماء السابعه والسماء السابعه هي اوسع المخلوقات الا ان العرش اوسع منها واكبر واعظم وقد قال الله جل وعلا جنه عرضها السماوات والارض عرضها السماوات والارض فينتهي اهل الجنه وفيها مساكن فاضيه لم تسكن وقد وعد الله جل وعلا أنه يملأها فينشي لها خلقا لم يعمل شيئا فيسكنهم فضل الجنة وكل ذلك بأمر الله جل وعلا وهذه نصوص جاء بها الوحي فكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعتها الأمة يعني علماؤها وحفظوها وعلموا أنها ستقع بلا تردد ولا شك نعم. وقال أبو بكر بن أبي الدنيا في الأهوال حدثنا حمدته الأهوال حمدت يعني له كتاب سماه الأهوال وذكر فيه الآيات التي تدل على هذا وبعض الأحاديث إلا فهو مختصر نعم قال حدثنا حمزة بن العباس قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا عوف عن أبي المنهال سيار بن سلامة الرياحي قال حدثنا شهر بن حوشب قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا كان يوم القيامة مدة الأرض مد الأدين وزيد في سعتها كذا وكذا وجمع الخلائق بصعيد واحد جنهم وإنسهم فإذا كان كذلك قيضت هذه السماء الدنيا عن أهلها فنفر من فيها على وجه الأرض وأهل هذه السماء الدنيا وحدهم أكثر من جميع أهل الأرض جنهم وإنسهم بالضعف فإذا راهم أهل الأرض فزعوا إليهم ويقولون أفيكم ربنا تعالى الله وتقدس فيفزعون من قولهم ويقولون سبحان ربنا ليس فينا وهو ات ثم تقاض السماء الثانية جل لا يستمر بخلقه تعالى الله وتقدس ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أوصافه ولا في أفعاله تعالى وتقدس فهو متفرد بوصفه وبفعله وبذاته وعظمته يجب أن يعظم الرب ويعلم قدره ولن يستطيع الإنسان أن يعرف قدر ربه جل وعلا وإنما عليه أن يسلك ما جاء به الوحي حسب استطاعته نعم ثم تقابل السماء هذا من جهل الناس يقول فيكم ربنا الرب لا يشبه المخلوق تعالى وتبذس ثم تقابل السماء الثانية ولا أهل السماء ولا أهل السماء الثانية أكثر من أهل هذه السماء الدنيا ومن جميع أهل الأرض بالضعف فإذا نثروا على وجه الأرض فذع إليهم أهل الأرض ويقولون أفيكم ربنا فيفزعون من قولهم ويقولون سبحان ربنا ليس فينا وهو آث ثم تقار السماوات سماء سماء كلما قيضت سماء كانت أكثر من أهل السماوات التي تحتها ومن جميع أهل الأرض بالضعف جنهم وانسهم كلما نثروا على وجه الأرض فزع إليهم أهل الأرض ويقولون لهم مثل ذلك ويرجعون إليهم مثل ذلك حتى تقابل السماء السابعة ولا اهلها وحدهم أكثر من أهل ست سماوات ومن أهل الأرض من الجن والإنس بالضعف ويجيء الله فيهم والأمم جثا صفوف فينادي مناد ستعلمون اليوم من أصحاب الكرم ليقم الحمادون لله على كل حال فيقومون فيسرحون إلى الجنة ثم ينادي ثانية ستعلمون من أصحاب الكرم اليوم ليقم الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فيقومون فيسرحون إلى الجنة ثم ينادي ثالثه ستعلمون من أصحاب الكرم اليوم ليقم الذين كانوا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار فيقومون فيسرحون إلى الجنة فإذا لم يبقى أحد من هؤلاء الثلاثة خرج عنق من النار فأشرف على الخلائق له عينان بصيرتان ولسان فصيح فيقول إني وكلت بثلاثة, إني وكلت بثلاثة وكلت بكل جبار عنيد فيلقطهم من الصفوف لقط الطير حب السمسم فيخنس بهم في جهنم ثم يخرج الثانيه فيقول اني وكلت بمن اذى الله ورسوله فيلقطهم من الصفوف لقط الطير حب السمسم فيخنس بهم في جهنم ثم يخرج الثالثه فيقول اني وكلت باصحاب التصاوير فيلقطهم من الصفوف لقط الطير حب السمسم فيخنس بهم في جهنم قال فاذا اخذ من هؤلاء ثلاثه ومن هؤلاء ثلاثه نشرت الصحف ووضعت الموازين ودعيت الخلائق للحساب وقد قال الله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى وقال تعالى هل ينظرون إلا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور وقال تعالى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 وسيق الذين كفروا إلى جهنم زومرا إلى كل في هذا هذا الموضوع. وقال تعالى ويوم تَشَقَّقُ السماء بالغمام ونزل الْمَلَائِكَةُ تنزيل الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا وقال في حديث الصور فيضع الله كرسيه حيث شاء من أرضه. يعني بذلك كرسي فصل القضاء وليس هذا بالكرسي المذكور في آية الكرسي ولا المذكور في صحيح ابن حبان ما السماوات السبع والأربون السبع وما فيهن وما بينهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاه وما الكرسي في العرش إلا كتلك الحلقة بتلك الفلاه والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. يعني ما يعرف ما يعرف قدره إلا الله لكبره وعظمه والذي فوق العرش هو رب العالمين. نعم. وقد يطلق على هذا الكرسي اسم العرش، فقد ورد ذلك في بعض الأحاديث كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة سبعة يظلهم الله في ظله. وفي رواية في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله الحديث بتمامه وثبت في صحيح البخاري من حديث الزهري عن أبي سلمه وعد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة فإن الناس يصعقون فأكونوا أول من يفيق فأجد موسى باطشا بطائمة من قوائم العرش فلا أدري اصعق فأفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور فيه فيه أول حديث أول حديث إذا, إذا كان يوم القيامة فإن الناس نعم يصعقون نعم من هو رواه البخاري لا قال رواه بنحوه البخاري البخاري ما رواه في التحقيق يقول غواه بنحوه البخاري ابدأ من اقرأ من اول قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان يوم القيامة فان الناس يصعقون مم. فاكون اولا من يفيق فاجد موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أصعق فأفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. فقوله أم جوزي بصعقة الطور يدل على أن هذا الصعق الذي يحصل للناس يوم القيامة سببه تجلي الرب تعالى لعباده لفصل القضاء. فيصعق الناس في تجلي العظمة والجلال. كلام فيه نظر الحديث هذا لأنه ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال ينفخ في الصور النفقة الثانية فأكون أول من ينفض التراب عن رأسه فأجد موسى باطشا بقائمه من قوائم العرش وهذا خلافه يقولون يصحكون يوم القيامة أول هذا اصح الذي في صحيح مسلم هو المعتمد هذا شفنا اللفظ الأول ليس للبخاري قال رواه حودي هذا المهم للبخاري ما هو نعم. قال فقوله جوزي بصعقه الطور يدل على أن هذا الصعق الذي يحصل للناس يوم القيامة سببه تجل الرب تعالى لعباده لفصل القضاء هذا إذا ثبت, في... هذا إذا ثبت. ينبغي يثبت أولا ثم يقول كذا نعم قال يدل على أن هذا الصعق الذي يحصل هذا للناس هذا قاله لأجل الشكال الذي وقع هنا في ذلك انه أشكل عليهم هذا الشيء قالوا ان هذا صعقني في يوم القيامه لانه في حديث الذي يقول انه يكون اول من تنشق على المرض وفي روايه اول من ينفض التراب عن رأسه فاجد موسى باطشا منه هذا فيه مشكله مش موسى يعني كيف ساله ليس موسى أيضا صعق او ان موسى قد مات ففيه إشكال من هذه الناحيه قالوا أنه لا هذا صاعق يكون بعد الوقوف يوم القيامة ويكون حتى ينحل هذا الإشكال هذا ما يلزم الأمور التي فيها لا فراح. فيها أشياء عجيبة ولا يدركها عقل الإنسان وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس بالشيء الذي يعهدونه ويعرفونه شك ولكن احيانا الكل إذا جاء في صفات الله ما يلزم هذا صفات الله وأفعاله ما يلزم هذا نعم. قال يدل على أن هذا الصعق الذي يحصل للناس يوم القيامة سببه تجل الرب تعالى لعباده بفصل القضاء فيصعق الناس من تجل العظمة والجلال كما صعق موسى يوم الطور حين سأله الرؤية يصعق الناس صعق كله نعم فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وقر موسى صعقا قال فموسى عليه الصلاه والسلام اذا صعق الناس يوم القيامه اما ان يكون جوزي بصعقه الطور فلا يصعق يومئذ واما ان يكون صعق فافاق اي صعق صعقة, صعقه خفيفه ففاق قبل الناس كلهم والله اعلم قال وقد ورد في بعض الأحاديث أن المؤمنين يرون الله في عرصات القيامة هذا؟, هذا يعني ما ينحل فيه الإشكال إشكال قائم لأن على حديث الصحيحه هو في ذكر النفخات ليس في ذكر الصعق يقول ينفخ في الصور النفقة الثانية يقول النفقة الثانية والسبب أنه كما جاء أن يهوديا كان معه شيء يبيعه فساومه أحد الصحابة فقال لا والذي فضل موسى على العالمين لا أبيعك بك تقول هذا الكلام رسول الله بين أظهرنا فلطم فلهب اليهودي يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم صاحبك وربنيك فقال صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين أنبياء الله إنه ينفخ في الصور النفقة الثانية فأكون أول من يفيق فأجد موسى باطشا من قائمة العرش هذا نص وأنه او إن كل يأتي بنص ثاني حتى ينحل الإشكال هذا لا نعم. نعم قال وقد ورد في بعض الأحاديث أن المؤمنين يرون الله في عرصات القيامة كما ثبت في الصحيحين واللفظ للبخاري من طريق قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته وفي رواية للبخاري إنكم سترون ربكم عيانا وجاء أنه. هذا الموقف ليس هذا هدف الجنة أما الموقف الذي يراه المؤمنون يراه عدة رؤيات بعضها من باب الامتحان والاختبار إن الناس فإن الله جل وعلا كما جاء في الحديث يناديهم جل وعلا يقول أليس عدلا مني أن اولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا الجواب يقول بلى فيؤتى بكل معبود على هيئته وصورته فيقال لعابده اتبعوهم اتبعوا يذهبون إلى جهنم فيبقى المؤمنون وفيهم المنافقون فياتيهم الله جل وعلا في صورة لا يعرفونه بها فيقول ما الذي ابقاكم وقد ذهب الناس على أن أكثر الناس ذهبوا بقي لا القليل فيكون تركناهم محوج ما كنا إليهم أما اليوم فلا نحتاج إليهم بشيء ولنا رب ننتظره فيقول لنا ربكم ويقولون نعوذ بالله منك هذا مكان حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفنا فيقول هل بينكم وبينه آية يقول نعم الساق يكشو عن ساقف فيخر له كل مؤمن ساجدا ويبقى المنافق إذا أراد أن يسجد خر على قفاه يكون ظهره طبقة واحدة لا يستطيع كما قال الله جل وعلا يوم يدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشاه ابصارهم وقد كانوا يدعون الى السجود يعني في الدنيا وهم سالمون الى اخر الحديث قصود ان يوم القيامه طويل وفيه اهوال عظيمه واحوال كثيره حسب احوال الناس ومواقفهم وايمانهم وكفرهم وغير ذلك إنما هذا معناه أن أهل النار يذهبون قبل أهل الجنة وليس كل أهل الجنة هذه الجنة منهم من يذهب بلا حساب ولا عذاب إلى الجنة والناس بموقفه قبل شيء كما مر أن عددا منهم يذهبون والناس وقوف قال وجاء أنهم يسجدون له تعالى كما قال ابن ماجه حدثنا جبارة ابن المغلس الحماني قال حدثنا عبد الأعلى ابن أبي المساور عن أبي بربة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم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 وقال البزار حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن حمد قال, حدثنا قال يعني جعلنا عدتكم فداءكم من النار يعني من الكافرين وليس معنى ذلك أن الكافر أنه يكون فدية للمؤمن وأن المؤمن يكون في النار لولا هذه الفدية وإنما هذا يعني كله بالعمل والله ولا يظلم ربك أحدا تعالى وتقدس ولكن الجنة والنار كلاهما فيها منازل الخلق فالإنسان له منزلة في الجنة ومنزلة في النار كل واحد فإذا كفر الإنسان خسر منزلته في الجنة ما قالوا خسروا أنفسهم وأهليهم أهلهم اللي خسرونهم وهليهم في الدنيا زوجة ولد بل اهلهم الذين في الجنة لو آمنوا بالله وهو معنى الكون أهل الجنة أيضا يريثونهم يريثون ماكنهم فالفداء للأماكن التي كانت قدرت أن كل إنسان له منزلة وقد ثبت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع الإنسان في قبره وتولى عنه أصحابه يأتيه ملكان فأيجي ويسالانه من ربك وما دينك وما نبيك فإذا أجاب فإن يفتح له باب من الجنة وباب إلى النار يقول انظر إلى منزلتك في النار لو كفرت بالله ما وقد آمنت بالله فانظر إلى منزلتك في الجنة فهذا ما نكونه يكون فدا لهم يعني لهم المنازل التي يكون فيها اللي قدر انه لو كفر لكان في هذه هي التي ينزلها الكافرون والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد